وفهت عمدا بالكذب ولم تراع ما يجب من عهده المتقب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 ما ترى الشيب وخط وخط في الراس خطط ومن يلح الشمط بفوده فقد نعي ويحك يا نفس احرصي على ارتياد المخلصي وطاوعي وأخلصي واستمعي النصح واعي واعتبري بمن مضى من القرون وانقضى واخشي مفاجات القضى وحاذري أن تخدعي وانتهي بِلْهُدَى وَالذِّكْرِ وَاشْكُرِ الرَّدَى وَأَنَّ مَثْواكَ غَدًا فِي قَعْرِ لَحْدٍ بَلْ قَعْرِ البلا والمنزل القف الخلا ومورد السفر الأولى واللاحق المتبع بيت يرى من أودعه قد ضمه واستودعه بعد الفضاء والسعه قيد ثلاث أذرعين لا فرق أن له داهية أو أبله أو معسر أو من له ملك كملك تبع وبعده العرض الذي نحو الحيية والبذي والمبتدي والمحتذي ومن رعى ومن رعي فيا مفاز المتقي وربح عبد قدوق سؤال الحساب الموبق وهول يوم الفزع ويا خسار من بغى ومن تعدى وطغى وشبني وغال مطعم او مطمع يا من عليه المتكل قد زاد ما بمن وجل ما اجترحت من زلل في عمري المضيع فاغفر لعبد مجترم وارحم بكاه المنسجم فانت اولى من رحم وخير مدعو دعين